عشرة استمع الى النص الآتي واعده ثم اكتبه في دفترك نبينا محمد ولد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في مكة المكرمة والده عبد الله وأمه امنه نزلت الآية الأولى عليه في غار حراء اولا دعا محمد صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى الإسلام ولكن ما قبل أهل مكة هذه الدعوة واخيرا هاجر الرسول إلى المدينة المنورة ونشر الإسلام هناك وتوفي فيها